وكل محدثه بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صدقنا نحوذ بالله من الله كنا اخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم وانفسكم انشودعونا الى الايمان فتكبرون قالوا ربنا ان اتسلنا نسين احيسنا نسين ضاع بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم ولكنا نؤمن ذلك بانه الله وحده وان يشرك به تزهروا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته ويمزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ذكر. فدعو الله مفلسين له الدين ولو كره كاثرهم رفيع الدرجات للعرش نرك الروح من مريه على من يشاء من عباده لينذر يوم السلاقي يومهم باردون إلى آخر الآيات ذلك لأن إذا دعي الله وحده كفرتم هذا الخطاب لربط السياق السابق وهو لبس لوقي نظرة للمسبق ويقول تعالى إن الذين كفروا من دهم الله أكبر من محتكم وانفسكم إن تدعون إلى نيمان فسيكبرون هذا إخواني مشهد من مشاهد يوم القيامة ذلك. أن جميع الكفر الذين كفروا بهذا الدين، كفروا بهذه العقيدة، كفروا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبسيدنا دين محمد صلى الله عليه وسلم النبي والرسول، كفروا بالله وملائكته وسيدنا ورسوله من آفه وقطع مقتل كفروا كفروا بهذا الكتاب من فلان المحدث ولو كفروا بشيء واحد معلوم من الدين بالضرورة. أعلنوا الكفرهم عليه فهم فيدخلون في هذه العالم إن الذين كفروا ينادون لمقص الله أكبر من مقصكم أنفسكم معنى الكلام أنهم حينما يدخلون النار نصر الله العفيد ويرون ما يرون من العذاب ويرون أنهم يخلدون فيه حين ذاك يسخط بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعض ويكفل بعضهم ببعض بل ويسبون أنفسهم ويسخطون على أنفسهم يلعنونه لأنه التي ورطتهم في مورته فيه, فيه فحين ذات ينادون من جو حينما ها يعني يفصلون من هذه المنازعات الداخليه وإذا بالندائيات النداء من كل جهه ومكان من العالم العلو والسفلي طبعا من خزنه جهنم من ملائكة السماء وملائكة الأرض من ملائكة حتى ملائكة الجنة الكل حتى المؤمنون في الجنة الكل يناديهم ويقول لهم لمقص الله أكبر من مقصكم أنفسكم سخطكم على أنفسكم وبغضكم لأنفسكم ومقصكم لأنفسكم مقص الله أشد من ذلك وخصوصا حين كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان فتكفرون كنتم تدعون الى هذا الدين الى اعتناق هذه العقيده فكنتم تذكرون بها ما كنتم تريدون ان تسمعون الدعوه كنتم تحاربونها كنتم تضادون حكم الدين الحكم الرباني الحكم الالهي المنهج الرباني هذا كنتم تحاربونه وكنتم تضادونه وكنتم ضده فحين الناس كان الله ساسيقا عليكم موسوعه طبيعي لا المقصي وقال المقصي يعني الضرب بالصف بمئة ثالث صلى الله عليه وسلم وخصوصا صد الله وسوف يكون العذاب في هذا الصحف من الله عز وجل كلما اشتد الصحف إلا واشتد العقاب واشتد النار صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكفر الآن سبحان الله بالرض من أنهم يكفرون بالكتاب ويحاربون ويحاربون اهل الله بل ويكينون وجود الله ويعلنون الكفر ضده الله يعلنهم ما يأخذهم ليش حتى يضخم العذاب حتى ايش حتى يكثر من انواع الكفر ثم تكون التربه قاديه ان الناس يزيادتهم الكفر كلما ازداد الكفر لو ازداد العذاب وازداد الغطبه وازداد الصحره ان الذين كفروا من لم اقسم الله اكبر من مقصيكم انفسكم إذ تدعون الى الايمان فتشكرون فيقولوا نقول ربنا أكِرَار. ربنا الان ربنا كانوا في الدنيا يكفرون به ما يعترفون بربوبيته ولا بعهويته ما يعترفون بشرعه ما يعترفون بملهاجه ما يسالون ما يعبدون ربنا أما السنة سين وأحيينا سين بعد رفضنا بالذنوبنا كنا في أصلاب أبائنا ميجين ثم أحيينا ثم أما أما السنة ثم, ثم أحيينا ولان نحن أحياء. أما الثاني ثلاثين وحياة الثلاثين وتقادر على أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تردنا إلى الدنيا فاعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بكفرنا اعترفنا بعنادنا اعترفنا بتكذيبنا ينفع إن ما إنفاء لو اعترفوا بالدنيا فالخلاص ممكن لكن هناك لا اعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل بطريقه الاستفان هل إلى خروج نرجع إلى الدنيا فنكون مؤمنين نكون مجاهدين نكون من المصلين، من المخلصين من الصادقين من المحبين من المعظمين من العابدين السائحين الراجعين الساجدين هل من سبيل؟ من مدخل مخرج مما نحن فيه؟ قال الله عز وجل هذا سبب هذا كله سبب سببه؟ لنكون نحن على بال حتى لا نقع في الفخ الذي وقع فيه وربنا يحكي لنا هذا اشخاص ذلكم العله في هذا كله والعله في مقص الله لهم والعله فيما هم فيه من العذاب اش هو العله بسبب انه اذا ذكر الله وحده كفرسهم سبحان الله هؤلاء إل الملاحين الان اذا انسى ناظرته في ان هذه الامه لا تعود الى رشدها ولا يعود لها وجودها بل ولا تكون مرتبرة في العالم ولا ترقى من الحديثة هي فيها إلا إذا رجعت لديها وسبب النجسة وسبب الصخر، وسبب سخفر هذا وسبب سخفر هذا شو سببه هو الأعراض عن الله إذا أنت قلت لهم هذا أشي تصالهم يسخطون ما أين يتبكرون يعلنون السخط يعلنون البغض لهذا الكلام لا يقول لانهم يكفرون بالإيمان يكفرون بالسوحيد يكفرون باهل الكتاب يكفرون بهذه شريعه باش يؤمنون يؤمنون بالطلاق يؤمنون بالكفر يبغضون كل ما هو من الله كل ما هو من كتاب الله تقدمهم كان تبقىقي من هذه شريعة عش بقى بقى الزواج والطلاق والميرات هاي شو اللي بقى من شريعة البقى كله قضية عليه جاوا نعمان هذا الآن جاوا يقضوا على الباقي هذه الريحة اللي سبصوا في القصر ما يقنعونه صلى الله عليه بسبب أنه إذا ذكر إذا ذكر الله وحده إذا دعي الله وحده كفرسوا بيقول في الآخرة إذا ذكر اللذين إذا ذكر الله الله وحده الذين لا ينبي آخر وإذا ذكر الذين من دونه ما قلوب الذين لا ينبي آخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هو يسخر مننا واحد فهو في كفرنا بكل ما هو من الله يبغضون هنا ويترهون الخير والصلاح ويحبون الشر والفساد يبغون ها يبغون كل شيء ما يبغون عمس يعني الحشمة والوقار والحجاب هشبه التبرج والخلاء والزينة والقضى والويلة هكذا فالله عز وجل يقول ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرهم كم من واحد يعني من, من, من جماعة إذا قلت لهم يعني التوحيد الله عز وجل هو الفاعل الدفاع الاولياء والانبياء والارسلون والى اخره ما عندهم ما ينفع ولا يدر اذا انت اتيت قبرا ما لولي ما والله ما يعطيك ولا يدر ما, ي... ما يعطيك اذا طلبت ولا يدفع عنك الدر كده بنا. اذا التجات اليك كذلك اذا تخصك الاولاد بمن تطلب من الله خصك العافية ممن ستلوب من الله خصك الرزق والخدمة ممن ستلوب من الله فالله في كل شيء إذا قلت له هذا يكفر ويشمئز ويسخط ويغضب وينفر وينفر منك ويذنبارفر مبضل يصيبك يصيب بملأ, بملأ سبحانه الله بملأ سعود ورحمة فالمهم يا إخوان يعني كل من أعرض عن الله عز وجل وكل من كفر بهذا الدين يكسب له التراهي والسخط والعياذ بالله ذلك بأنه هو السبب الكبير وسبب دخول النار العظيم لسبب العداة. ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرت وإيش به سووه قرر عز وجل فالحكم لله الأمل الجميل. يوم القيامة في الدنيا فيها حكام يقفون في فلان حاكم وفلان حاكم وفلان الدولة الفلانية والجمع الفلانية والوالحكومة الفلانية أما في الآخرة الحكم لمن هو الله. والكذب الدنيا والآخرة الحكم لله. لأن الدنيا المملكة مملكه الله والبشرية من خلق الله فالحاكم هو الله ألا له الحكم إن الحكم إلا لله ولكن في الدنيا كيف الحكم الصوري للناس وإن كان الواجب هو الحكم الله عز وجل ولكن الناس تسلطوا على سلطة الله وعلى حكم الله وسلبوا وغصبوا شريعة الله سبحانه وتعالى لتبذل تحكيم الشريعة غصبوها ورضا ورفاذوا وحاربوه. فالحكم الحقيقي هو لله في الدنيا والآخرة. ولكن يوم القيامة ما في حتى من يدعي أنه يحكم وأنه ملك وأنه قاضي وأنه وزير وأنه كذا. فالحكم لله العلي الكبير. علاج الحكم له لأنه العلي. العلي بالذات والعلي بالقهر والعلي بالقوة ما فيه أعلى منه. السلطة الكاملة يوم القيامة له. قيامة له ما فيه من يعلم راس ابدا لا الملف المقروء ولا اللي اوصل كل شيء لله وحده فالحكم لله العلي ثم الكبير فالكبير متعال هو الله ما فيه اكبر منه اكبر ذاتا واكبر واكبر ايه واكبر يعني قوه واكبر سلطه فالاكبر هو الله عز وجل الله اكبر فالكبير هو الله والاكبر هو الله فالله اكبر فالكبر يعني هذا كبر معناوي يعني ذاته ف عز و يقول يقول يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكبرياء ولله وله الخلق والأمر فتبارك الله ربك وله الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والأرض الكبرياء له ما فيه أحد يصل لا كبر في ذاته كبر في أفعاله كبر في صفاته كبر في كله ما فيه من يصل إليه وثم هو علي لا يوصل ممكن أن تصل إليه وتصل به بالعبادة بالطاعة بالمجاهدة بالركون الى الله بالخضوع إليه بالاستسلام إليه جراعي بالتباعي من هذه. ممكن تصل إليه نعم لكن العليل كبير ثم لا لا لا في الآية الأخرى يقول الله عز وجل سبحان الله يقول ما قدر الله حقا قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطهو ياسم هذه الشهدة لأنه الكبير الكبير المتعال. فالحكم لله العلي الكبير ثم بعد هذا قال هو الذي يريكم آياته ليش استحق أن يكون هو العلي الكبير وأن يكون هو العاقل إنه يريكم آياته التي ستدلوا على هذا هذه الآيات هي دلاء الإيمان هي دلاء التوحيد لماذا كانه أحجب أن يعبد وأن يطاع وأنه الحاكم هو العلي الكبير ليش لأنه يريدكم آيات يريدكم الحجر شو الآيات التي يريدونها السماء كلها آيات والأرض كلها آيات ما بين السماوات والأرض آيات أن سآيات في السماوات سماوات آيات الشمس آية والقمر آية والنجوم آية ثم الرياح والليل والنهار ثم البحار والأشجار والحيوانات وكل شيء آية هذا كل ما وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وانسى آية كل عضو فيك آية من وحده تدل على وجوده. عينك من يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع عينك أذلك قصرك عقلك يدك رجلك بطنه كل شيء فيه آيات من آيات, آيات إذا فقط سمع من يستطيع أن يتبع عندك من أجزاء فكلت آيات من الضر إلى المجام والذي يريكم آياته فهذا الكور عبارة عن, عن آيات ناطقة بأن الله واحد وأنه موجود وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قادر على كل شيء وأنه العلي الكبير هو الذي يريكم آياته ثم قال وينزل لكم من السماء رزقا نعموه رزقا عليكم جميع من الارزاق التي تتمسعون بها من هذه مين هذه الارزاق مين من السماء من امره اول المطر ينزل مين من السماء المطر كل خيرات الارض من المطر صلصيف الجو هذا خير هذا رز المال الذي نشعر رز نشع عن حياه الارض من الزروع والثمار والفواكه والخطر كلها هذا رزق مين؟, مين أساء؟ من أساء؟ مين؟ من السماء الملائكة التي تنزل بالرحمات ومن مصر رزق من الله الو... هذا الوحي الذي ينزل القرآن الذي نزل كله رزق أخرج البشرية من الظلمات إلى النور عرفها بنفسها عرفها بربها عرفها بمصيرها عرفها كيف تسعد وتكمل وتفوز بالذفر في الآخرة. الكل هذا رزق من الله وينزل لكم من السماء رزقا. وفي أشياء تنزل ما ادري تنزل من السماء. كل هذا يدل على وحدانية الله وأنه أحق أن يعبد وأن يطاع. هو الذي ينزل ع... عليكم من السماء رزقا. ثم يقول ثم يقول وما يتذكر الا من يمين. من يطيع بهذا ومن يتلقى عن الله ومن ينحنى لله إن لم ينبي. الذين ينبي من شئنه الإنابة والرجوع لله والخضوع لله هو الذي يتذكر هو الذي يتذكر المعذَّل هو الذي يتذكر آياته ويصلي بها هو الذي يتذكر رحمة الله هو الذي يتذكر كتاب الله عز وجل هو من ينبي من شأنه الإنابة كل كل ما يحتاج لشيء يترك باب الله. يحتاج يترك باب الله. يعني تضر عن شيء يضره يترك باب الله. احتاج الدنيا يترك باب الله. يحتاج الآخرة يترك باب الله. لا يذهب إلا باب الله. هذا هو المنير. الذي ينير. إذا النبى ينير إلى الله. كذا. في كل شيء هذا هو الذي يتذكر هذا هو الذي يتصعيد. اللي مسلسل في قائمته من المؤمنين منا. اللي عنده تجاوب مع الله. اللي عنده اتصال دائم مع الله. هذا هو الذي يتصعب لأن تؤثر فيه الآيات المعالية والأحاديث النبوية والآيات المربانية سواء الكونيه منها وتزيدها هو الذي هو والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر بهذا كله من؟ إلا من ينيه إلا من, ألا من إلا الله أما الغافلون أما المستغفرون أما الكافرون والمعارضون هذا ما لا يؤثر في كتاب الله ولو قرأ علي بن الحكم الى الناس ولو قرأ عليه البخاري من اوله لاخره ما يصح ما يصح ليش لانه يميز من هو الحليم المستجيب هو الذي يجيب الى الله هو شنه الاله دائما يترقب الله في الصغيرة والكبيرة كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو سقط خطام ناقتي ها لا تظلم من الله ما لكم من من احد من ادعو ولي من أنيم ولمن من أتضرع إلى الله عز وجل وكفى بالله وكيل من اعتمد عليه من استند إليه من رغب إليه كفى أليس الله بكاف؟ عبد اعتد العبودية لله في كل شيء في ذاتك في أولادك في تجارتك في فلاحك في كل شيء من حياتك في الدنيا والآخرة وما يتذكرون إلا مني لهذا قال فدعوا الله اضرائي الله، استجد من الله اعبده وحده سؤال ادعوه ادعوه دعاء عبادة او دعاء مسألة دعاء مسألة يعني اي شيء احساس توجه لله نطبي الله بيتعبد في انواع عبادة كلها لان الإبادة. انواع عبادة كلها في سؤال فيها دعاء تدعو تصلي انت تدعو الله عبدالله لا تدعو تدعو الجنة ونعمها تدعو رضا الله تطلب قال فرحوا الله مخلصين والدين ادعو هذا الاله العظيم ولكن بإخلاص كثير مننا يدعو ولكن ما بإخلاص لكن الله مخلصين لهم الدين ما تعطوا الشفار من أفراد العبادة لغيره ثم ما تعطوا هذه العبادة لآخر الناس أو لأغراض دنيوية أخرى لا مخلصين لهم صادقين مع الله معظمين لله محبين لما عند الله درجة فادعوا الله مخلصين لهم يقول ولو كره الكافرون ليش ولو كره الكافرون لأن الكافرين ما يريدون منا ان نكون في دين الله ما يحبون ان يرون ملتزمين بشرع الله ما يحبون ان يرون مطبقين للدولة الإسلامية وكيمين الدوله الاسلاميه حتى يمين بشرع ربي ما يقول هذا. ما يقول ما يقول ما يقول كلها يقول ما يقول ما يريدون هذا. ما يريد ما يقول وشبابنا كلهم شباب يقول شباب يقول ما يقول يقول ما يقول يريدون منا أن نخرج ولذلك يشاهدون ويدفعون الأموال الطائرة من إزدكيرنا من أجل استضنيننا من أجل إفسادنا لأنه كل ما افسدونا إلا وكنا لقمة سائغه ليش لابتصاص ما عندنا من صار واسع يدوروا يلعبوا بينا ويخضوا ما عندنا هو يبجدونا ويخرجونا عندي وفعل كذا ونازالوا يسعون في إفسادنا إلى الآن ودوا لو صفرون كما كفروا فتكون سواء ويقول عن اليهود وذكير من الانتصار والذكير من الانتصار لو يرضونكم من بعد إيمانكم كفارا ليش حسناً يعرفون أن الدين تدين الحق وأن شريعة الإسلام هي الشريعة الرفيعة الوحيدة التي تصلح هذه الأمور صعباً جداً الشريعة الوحيدة فهم ما يبغون أهلهم أبداً حسدوكم أن يحتدون الناس حسد رسول الله أولا لما جاءت اللسانة للعرض وكان في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أبدا تبغى لنومك ما يسلم أبدا كفر وميعرفونهم كما يعرفونه أبناءهم بشهد ربنا سبحانه وتعالى يجدونهم مكسوبا عندهم في الثورات والإنجيل والقرآن الثورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف عليكم وبعد ذلك الحسد نعم وقل الله عز وجل في الآية الأخرى ولا يزالون يقاتلونكم المقصود هو اختصال اذا اقصد اذا الحال ان يكفروكم خلاص وبيطلعوا بكم لكم ما امور ايش يعملوا يقاتلكم واحد واحد الرئيس رئيس المجمع الكنسي يقول زويم هذا يعني هو رئيس القواص القساوسه في العالم كله جمعهم في روما والقى عليهم خطبه وثم أخذ يتلقى البعثات اللي كانت مثلا في افريقيا في آسيا في أوروبا للتنصير في بلاد المسلمين يتلقى يعني نتالجهم أعمالهم وكذا فقالوا كلهم على رجال واحد قالوا الحجرة الصخرة العاسية التي تتحطم عليها سفن التمشير هي الإسلام هذا الحجر الوحيد كنت نبكر من القضاء على الإسلام أما أن التمشير محي. ولكن أكبر حجرة عظرة بالطريق هو الإسلام في الدعوة في الدعوة تمشيرية فهو قال لهم عدو الله قال لهم له أنتم بخير، والمسيح السيد المسيح يبارك والقس ليس هو إخراج المسلم عن دينه المسيحية هذا شرف شرف, شرف له ما يستحقه أبدا كان يخرج من, من, من, من الإسلام ويدخل في المسيحية هذا شرف ما يستحقه ولكن السيد المسيح يقنع منكم أن تزحزجو عقيدة المسلم، أن تزلزلوا فكرة. ما وقص منه أن يسلم، أن أن أن أن أن يتبسح، وأن يصير مصراً. وسمح الله لشخص متبسح لأن المسيحية المسيحية ماذا؟ المسيحية منسوبة إلى السيد المسيح. ومن هو المسيح؟ إن المسيح هو أشله؟ عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم مرضي من الله ومسحوق من الله. مرضي من الله فهو اذا نسمناهم للمسيح لعيسى نقولنهم سبع عيسى وهم سبعوا عيسى سبع عيسى ماذا كان متابعا موشيدا سحيد لدي إسلام العظيم وإذا رحيتوا للحوارين أنا منهم بمرسول قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون واشهد باننا مجد فترخص مسلمين هو مبعث النساء فهم الله يسميه في القران وسيدنا عليه الصلاة والسلام يسميه في الحديث نصارى ما يقول مسيحيين ما تسمهمش المسيحيين فاذا سميهم المسيحيين هذا لو لا لا يسمعوا لا يسمعوا هم لا يسمعون عيسى. لو اتبعوا عيسى عيسى عليه الصلاه والسلام اول ما بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي الرسل يقول والله لو كان موسى أو لو كان عيسى حي ناروا شعوا الاستبداد وحينما ينزل عيسى فيما يحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا هم مسيحيون قولي أبدا هم كفار نصارى والله ما نصارى ما اسمهم مسيحيين إيداع على كل أحد إخواني يقول مازلوا جلهم ولو كريه كافرون ولو كريه كافرون عبود الله مخلصين له الدين شو بذنبكم حرق العذو غيره حرق القلب باد أحرقوا أعداءه بتشجبذكم بديلكم، بسما تذكرون في قرائتكم، بتشجبذكم بسنة نبيكم، والله كل إذا أردتم من قرطاس في المخضع المخ، يالأعداء وش في بديلكم؟ بقول عبود الله مقدرون الله مخلصين له الدين ولو كره كذب ولو كره كذب ثم أخذ سبحانه وتعالى من نفسه لأنه احق بهذا الدعاء وحق بالعباده والطاعه وليس قل رفيع الدرجات ما فيهش أحد رفيع الدرجات مثل الله عز وجل ورفيع الدرجات هذه تحتمل معنى ايه تحتمل أن تكون صفة ذات أو صفة فعل رفيع الدرجات بمعنى مرفوع هذا صفة ذات هو سبحانه وتعالى مرفوع مرفوع الدرجات عالي القيمة عظيم جليل له العظمة وله الجلال والجمال فذاته سبحانه وتعالى متصف بالصفات الكاملة الصفات الجليلة الجميله فهو رفيع ما يصله أحد ولو بلغ ما بلغ ليه يشتيرنه الرب الأعلى رفيع الدرجات أيوة. هذا معنى الأول هذا الصفة. صفة ذات آه نقول صفة فعل يكون رفيع بمعنى مرفوع مرف ها بمعنى رافع هذا مرفوع لولي والله بمعنى مرفوع درجات ال اقول رافع اي هو يرفع درجات العابدين اعبدوا الله مخلصين له الدين ان سبحانه وتعالى من صفاته أنه يرفع درجات المؤمنين المخلصين الصادقين المحبين المعظمين له ولدينه فالله يرفعهم ويعلي قدرهم ويجل شأنهم رفيع الدرجات. فإذا بغيث العمل سكر رفيع الدرجات عنده، فعليك بعبادته وطاعته والإخلاص به ولو كره كابيل. ليش؟ لأنه رفيع الدرجات. فخذ هذه الصفات. من دب ادخل تحت الورائد. رفيع الدرجات. والمبسوط رفيع الدرجات هو سبحانه وتعالى لا يوصل إليه. لا يصل إليه، فالملائكه تصل إليه سبحانه وتعالى بيس بالدرجات إنه يسب السماوات درجات, درجات. فهي تصعد إليه سبحانه وتعالى تصعد المتهاهة فيه عند ستلات المنتهى أو عند العرش إيه نعم، فهو رفيع الدرجات ثم يقول ذو العرش هذا التفسير هناك بخوله وتعالى ذو العرش أي هو الذي خلق العرش سبحانه وتعالى في أي خلق السماوات والأرض في ايام ثم استوى على العرش والعرش ما قلنا في درس سابق هو اعظم المخلوقات وقلنا بالادله القاطعه الشافيه الكافيه على ان الله فوق العرش كما قال سبحانه في, في غير ما ايه أأمنتم من في السماء اليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم ها برفعه الله, الله إليه و لما كنّت والمعراج أشكان لما نزل تصل إلى السماء السادسة تصل بموسى فخمسة فرض عليه قال خمس خمسين ثلاثة قال ارجع إلى ربك دل. قال فصعد ثم هذا ثم ما زال بين الله وبين موسى حتى ما بقي إلا خمس سنوات قال فصل ما يوتر حوله لبين فهي خمسون في الأجر وخمسون خمسون في الأجر وخمسون في العدل وخمسون في العدل خمسة في العدد وخمسين 50 في الامر لا ندرس الامر اذا هذا يدل على ان الله, في الله في من فوق الله لا يحل في خلقه وقدكم يعني سيده عائشه يقول برئنا الله من فوق 70 سماوات لا في بالزينب والسيده زينب تقول زوج كنا اهالي كنا ولا الله من فوق سبع سماوات كانوا لنا وقال لي سعد لما حكم على بني قريظه بان تقسل رجالهم وتسبل النساء بدلالهم قال ينبغي ان يقال هذا لا حكم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت في حكم الله من فوق سمي سماوات وثم لما سال الجاريه اين الله خلدها لما أسبح الرجل وقال يا رجل اختبرها في الايمان وهي لم تنطق ولا اله الله احد الرجل لانها عجبيه ما تحسن النطق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اين الله وابلي شهر فقط فأشارت إلى السماء قال ومن أنه هل أشار رفاء آلمه قتلوا رسول الله والحمد صاحب السلم قالوا أعتقى فأنا هم مؤمنة إذا قلنا معنى هذا أن من لم يعتقد من الله من فوق سبع سماوات ومن فوق العرش هذا معناه انه كافر لأن الرسول ما اعتبر هذا إيمان وقلنا فرعون فرعون أشعر فقال موسى لما قال له أن الله من فوق سبع سماوات قالوا أين الله إلهك أين هو قال إن الله من فوق السمع السماوات وقال إشخان لأمان أبني لي صراحا لعلي أبلغ أسباب, أسباب السماوات فأطلع إله إلي موسى وإني لأظنه كاذبة وإني لأظنه كاذبة قال العلماء من لم يؤمن بأن الله من فوق العرش هذا عنده عقيدة سنعوات نسأل الله عليه كل هذه أدلة وغيروها الكثير الكثير الكثير واضحة بينه بأن الله من فوق ما هو داخل العالم الله خارج العالم بين من العالم ما هو خلق ان فيه لا نعم تولز ينزل سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا هذا حديث صحيح وان عساق ابن الله ينزل دون فريق العرش أبدا ما ما فريق العرش أبدا ليش؟ لأنه يتصور في الإنسان نفسه أنا قد تقول الإنسان فناء وروح تصعد إلى الله عز وجل وهو واحد عنده, بر... عنده تسار... الروح عنده اتصال في الجسم وثم رحم عند الله عز وجل قلنا في الآية يكون هناك هذه ان يكون هناك اجل الله يكون هناك اجل ان يكون التي اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل في يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون اذكر نعمة من أكبر النعم التي سدل على كيفية العبادة كيف يعبد؟ ونقول لكم مرارا وتكرارا قلت لكم إن هؤلاء الذين يعبدون غير الله من الأولياء ومن الذين يعبدون الشمس أو الحجر أو كذا معبودات كثير من أصنامهم كذا فما يستطيعون أن يتقربوا إلى هذه الآلهة إلا بواسطه الكهان وبوسطات العرافين والمشعوذين والصحراء إنهم يسألونهم بما تقرب بما تقرب إلى إلهي سواء كان إله بقرة ولا حجر ولا شجرة ولا. فنسو لا جن لا مجال يسأل بمن يتقرب ليش لأن معبوذه ما وضع له منها إله بخلاف رب العزة وضع لنا المنهج وضع لنا بما نتقرب إليه كيف نعبده كيف نطيعه كيف نتقرب إليه بما يرضيه فبين لنا ما يرضي وبين لنا ما يصخص سبحانه وتعالى فأنا بما إليه بما يحب وننسعد عن ما يسخط. المنهج واضح. إذا بقينا نكون إذا بقينا نكون عبيدا صادقين مخلصين محبين فالمنهج واضح. فالله عزوجل قال لنا قال ينق الروح من أمرح على من يشاء من عباده. ثم الوحي روح. قال هو من أكبر نعمه سبحانه هل تعود من أصعب النعم؟ ما فيه هني مثل هذه النعم؟ ولو نعمت الإيجاد. ونعمة الإمداد هذه النعمة تعله كل النعم ما هي؟ هي أن الله سبحانه وتعالى يخسر من البشرية رسولا منهم حتى يستطيعوا تلقي عنهم يستطيعوا تلقي ينزل عليه الوحي هذا الوحي شو هو شو المقصد منه يضع لنا منهاج كيف نصير نعيش وحياتنا هذا من أكبر النعم لنا وإلا من نحن حتى يعلو قدرنا وإن عانس الله عز ويرفعنا حتى يوضعنا لنا المنهاج والمنهاج اللي يكون كلام الله يبي لنا كيف تكله كيف تشروه وكيف تزوجه وكيف تبيره تزوج وكيف تشريه تبير وكيف, وكيف تصره كيف تخيمه بكلامه الله أكبر ما فيه نعمة أكبر من هذا هذه ولذلك سماها الله روح هذه الأمة مجلسة ما الذي يحيها؟ الوحي السماء إذا كل أمة وكل مجتمع بل وكل أسرة اذا هي تعاملت مع وحي السماء حقيقيه كانت حيه واذا هي اعرضت عن وحي السماء كانت بحكم الميته فالام الاسلاميه كانت حيه قلت لكم مره بماذا عرفها العالم هذه الامه ما كانت معروفه الامه كانت طائفه في الصحراء تعيش على النهب والسرق والقتل والى اخره ما كان يعرفها العالم أبداً ما كانت صورة الكره الأرضية تماماً من الذي عرفها للعالم؟ وفتحت العالم ما هو؟ شيء بطاقة؟ هو العظم بهذا الوحي فهذا الوحي الله يجب أن يجلس مهروح فالجسم الميت بش يحيى؟ بالروح إذا خلاص، إذا كانت الروح خلاص إذا خرجت الروح أشياء؟ ماذا جسد الله؟ قضاء بسرعة ما يبقى أسباع بساعة ولا ساعة فيه لا ما يبقى الغاز أبدا أسرعوا أسرعوا من الجنازة غسلوا ليش وكفهم فيه لما كان فيه الروح كان كل شيء فكذلك هذه الأمة هذه الأمة الآن في الصحق الإقبار. لما رفضت سرع الله ورفضت الحياة وهو هذا الوحي أشب... ش... أشبع شيء سبع الله أهلها وأدلها وأفزالها وسلمها ليهود سلعبوا بها يهود وتجسموا على صدرها فيعمل الدولة يهود في العار ما خارس إلا هذه الأمة بعد ما سُلِبَ سر الأم عند الله بعد ما ما تسلم الأمة إذا الآن إذا رأبنا أن نحيى أنفسنا أفرادا وجماعات ومجتمعات أم ليش نحيا والدليل من القرآن ما هو فقط الله عزيزي في قل الأخرة يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم حتى لا تبقوا ميتين حتى لا تبقوا قريرين نزيلين الميت نجس الميت حبيث الميت ما ما يعني ما تقدر سنام في المجلس الميت واحد مرة سبحان الله واحد مرة أحد مفتيا ناجب يعني الميت يبغى يمشي وواحد تفضل شيء واحد جدا جميل جدا جميل جدا سبحان الله جميل جدا جميل جدا جميل جدا جميل جدا جميل جدا جميل جدا جميل جدا جميل جدا جدا جميل جدا جدا جميل جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا في جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لما جاء مسجديه أدنوا في صحابه رحمة الله عليه قالوا كيف بيسوع انه قزاز زيته قيل له بي ليش فالميت اخي الكريم يعني قذر تقصد المسلم مش لا ينجس المسلم لا ينجس حي له ميزه كما قال عبد الله الله المؤمن يعني طاهر نصل، ندخل، نصل نكفله، نكفله، نصلي ندخلو للمسجد ونصلي عليه وغسلو نغسلو ونكفنو ونقبروه بلايه ونطيبوه ونصلي عليه ليش يرتاح المهم ولا شكون اللي شكون اللي نزيل ها وخا ميت حي بحال حي ليش إيش كل حي الوحي الوحي اعتبره اعتبره كذا اعتبره،, اعتبره،, اعتبره نظيفا اعتبره جميلا اعتبره طاهرا ليش بان من واحد وخا بعد والكافر ميت ولو كان حي نجس أو من كان ميزان فأحيناه جيدا كميزان المشري يتنسى أعصدهم الله من جيد يقول أو من كان ميزان فأحيناه يعني ضالا كافرا فهدناه الإيمان فالإيمان يحيي بيزان وإذا ليش حيين لانه عنده اتصال بالله يتلقى عن الله يسمع عن الله يرى آية الله يتلوه ويكرر ويردد كلمات الله عز وجل هذا هو الحيو الأهلا إذا كان ما ينتق بأي الله ما يسمع أي الله ما ينظر في سن الله أشهر يقل. ما يسمع ما يشوف ما يعقل ما يتجوز يكون هذا ميز إذا في ميزان الله الأحياء والأموات الأحياء هم الذين حيوا بيس يحي السماء والميزون هم الذين قطعوا عن يحي السماء فها هو سبحانه وتعالى يقول وكل في الايه الاخرى يقول لا لا لا. يعني من عمل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيي النواحيات الطيبة والحياة الطيبة في الدنيا غادي تريد يبغس سعيدا تعيش يعني من شرح الصدر مطمئن النفس يعني في في بأهلك وفي, وفي مالك وفي أولادك ما شاء الله فعليك بدين الله زوجك فعليك بشرع الله هنا الحياة طيب الحياة السعيدة لكن الحياة الناجلة الحياة سائزة بالقلق والاضطرب والحيرة ولكن عندك مال عندك أولاد عندك عمارات عندك فنكات شريكات شريك هدا تعاس شقاء ما فيها ابدا في الراحة وطمأنينة في الإيمان في الركون إلى الله في الصلح مع الله ألا بذكر الله ذكر الله لساني والقلب والجوارحي ذات مع الله بهذا تطمئن وبهذا تشكون هذه الحلاوة هذه اللد هذه العيش السعيدة هذه الكرامة هذا عز الدنيا والله جنة الدنيا هي هذه وثم جنة الآخرة اللي على وقتها ومن لم يدخل جنة هذه الجنة يكون في هذه الجراحة والطمئنين أو الساعات وخخلوا والله مشهور. ما شاء الله هذه جنة المؤمنين في الدنيا وثم جنة الآخرة نعم هو السر في قول ربنا سبحانه ها ينطي الروح ينطي قلنا اكبر نعمه هي ليه لانها تسببت لك فيه في اكمالك واسعادك بالاخر في, في اكمالك هنا وتهيئتك ليه لتنال السكنه في الدار الاخر لان هذه الشريعه هذه الشريعه سبحان الله ما جاءت الا لاعدادنا لنسكن في الضغن الآخرة فقط اللي تربى على هذا الدين هو صالح لأن يسكن في الجوار الرباني وقل لي ما تخلش في هذا الميداو في هذا السربية في هذا الكتاب السربية وتربى عليه هذا بره خلاص جهنم إنه من ياتي ربه مجيما فإن له جهنم لا يمزل ومن ياتيه مومنا قد عمل للصالحة فأولايت لهم درجات العليا جنات عدن تجيب الى آخر نعم اذن يلقي الروح مش الروح من, يلقي الروح من مصدره من امره ينقي الروح من امر من امر الله عز وجل هذا الوحي صادر من امره ونهيه يعني من امره المخزن امره يعني يدخل فيه الامر والنهي الله عز وجل هو من شان الله عز وجل هو يعني يحمله الله هذا الوحي ثم يختار له من عباده من هو اهل لهذه الرساله قال الله عز وجل ينكر الروح من انبيه على من يشاء من عباده لانهم كانوا يقولوا في مكه ليش ما نزل القران على فلان على الوليده المغيرة ولا على فلان من الناس علاش وخالي وعنده عنده شان وعنده صوره وعنده جاه في, في العيب لا ما الذي يختاره للوحي الله, الله, الله اعلم حيث يجعل رسالاته فقال يقر من منه على من يشاء وهو الذي يعلم من هو اصلح فهو الذي اختار تلك السلسله المباركه للبشريه سفراء. ليكونوا سفراء بينه وبين عباده وهذا من اكبر نعمه سبحانه أيوة. لانه يسبب لنا في السعاده الابديه وكرمنا وشرفنا وضعنا بكلامه من هذا الذي نعيش احمى دماغنا واحمى اموالنا وحما أعراضنا وحما إيش عقولنا وحما يعني ياسم ما شاء الله تكررنا وشرفنا وحكم من جمز منهاجي يقول اللي هرق الدم لهذا المؤمن يحكم له بأعلى خسد الدين اللي يستكعر هذا المؤمن يقتل هذا الدين ما شاء الله ما في اكرم من هذا الدين ما في أجمل من هذا الدين إيه موسى على هذا الدين هذا الشريعة وهذا المنهاج الرباني وهذا الحكم الالهي ينبوس الإنسان من أجله من أي صديق أو صديقة من قوانين الله القوانين ما تحمل كلام مالك ما ولا زلم ولا عرضك ولا قر ولا دار كل شيء هذا كل شيء فوضى لكن أنت الله اللي فقع عينه فقع عينه العين بالعين والأذن بالأذن والسن, والسن السن والجراحة خلاص المزبل المزبل اللي يعملي تعملوه خلاص وسبحان الله وارتب الخصاص الحياة إذا بغيتم تعيشوا العيال السعيدة العيال الحياة الرغيدة الحياة المطمئنة الحياة الحلوة قد تطبق الخصاص اللي عمل يتعمله الواحد إذا رأى نفسه إنه قذر قوسيل ما يقتل إذا رأى نفسه إنه يزني يرجل ما يزني إذا رأى نفسه إنه يفسر لو تم الجلد ما يفسري إذا رأى أنه إيش يشرب الخمرة تطبق عليه كذا ما خلاص الحدود الحدود سبحان الله الحدود دراعية ثم قال سبحانه هذا قرر يرق الروح من امره على من يشاء من عباده ليش يا ربي هذه رسالة مهمة قال لينذر يوم الصلاة لا عرفنا وشوفنا أحوال الكافرين في في الآخرة وفي جهنم والعياذ بالله اللهم عافينا يا رب قال مهمه هذا السفير وهذا الرسول المصطفى المختار وكل الرسل الذين اصطفاهم الله وصارهم تلك السلسلة المباركة امتداءا من نوح امتداءا من آدم الابين آدم الى نوح لسيدنا الى محمد صلى الله عليه وسلم هذا العقد النفيس هذه السلسلة الطاهرة شرفها الله سبحانه وتعالى واختارها لتكون نبراسا للمشاريع تضيء لها ما يرضي لها ما يرضي وتضيء لها ما يرضي حتى تكون على حذر وحتى تكون على بينه حتى إذا كان ملوثا إيش ملوثا من كفر أو بالشرك أو كذا إلى أخر فالطهر نفسه حتى تلقى الله وهو راض عنها فقال الله عز وجل يلقي الروح من أمري على من جاء من يوم الصلاة باش يكون الرس الرسل كحذرنا من هذا اليوم حتى لا نكون إيش غافلين حتى نأخذ ألف حساب اليوم الحساب باش ما نبقامش من, من بالشرك والكفر والضرار لا ونقول نحن ما عندنا خبر لا مش يقيم الحجة على العالمين قال لي ينذر يقتم انذار وانا قد يقوم انذار فوق يقوله انذار شي واحد انا مثلا جتل جتلوا الداريبة في اللول ما خلص ثم كيش يجي كيش انذار قد يجي انذار الأول وثاني جبنا عن الانذار يعني اذا خلص ما خلصت ما كان العاقبة سيئة ربما ملحبس إذا كان الماء قد يدونك الماء وإذا كان الضوء قد يدونك الضوء ما يجعله وإذا كان عمسي ضريبة الحبس السجن هذا الإنراء فكذلك السجن الله عز وجل جهنم والعزب الله إي نعم قال لينذينا يوم السلاقي الله ينسينا عنده اسامي كثيره يوم القيامه يسمه الله سبحانه وتعالى الطامه ويسمها وسمها وسمها قايع ويسمها اسامي كثير وسمى ل ل ل ل ل ل يوم ل ل ل ل ل يوم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يوم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل والناس جمعنا ايش يوم التلاقي في اليوم اللي غادي نتلاقاو كاملين الاولون والاخرون من ادم الى النفس في الصوره كل شيء الإنس والجن المؤمنون والكافرون الصادقون والمنافقون الموحدون والمشركون الكل يلصقي حتى الملائكه اهل السماء واهل الارض يوم التلاقي وفي اليوم اللي ماشي تلاقي كل واحد عمله خير وشهر هذا كافر هذا منافق هذا مجرم هذا زاني هذا قمار هذا كذا هذا هذا هذا هذا هذا سبحان الله كل واحد يتلاقي عمله تلاقي صحيح هجم الجيدة بتوغيره هذه الجنة لما تسول جمهشة النجاح وهذه ses الثقتي وهذه السل موسيقى لما تسلم الشيء؟ هـeen مقاوم غس SBS إني الرث بشدة فقط لي الرث ذلك من الملاقفية العسم's في عيشات الرادي إلى جنس عالية قطوفه حال العل kav aj Just ob och int substitute الدنيا غير أخبره غير منجح, شاو شاو شاو راسم. جب جب منجح في شخص يقول تكاليف شهرا صنع خلاص وكيف يجيك البعض كم واحد يجيك وكم واحد ما خدش وكيف يسول وإذا خلوا منجح الساحة فري ولا باب له يبدأ هو ترى كلها ساحة هذا فينا هذه مغامرة بسيطة هذه في الدنيا الولد ليش كيف الاخره إذا أخبرته بأنك من اهل النار خلاص هذا صافي لا إذا الله. صلوا الله عليهم هنا هذا يوم التغامو يوم الندم والحظر والأذل إيه اسمه يوم السلاقي كل واحد يرجع عمله وكل واحد يلاقي الضار لا في تتساقط ولا أسد ليس بينكم بينه تجمع يقف أمامه ويقر في جنود إذا من أهل من أهل السعادة يضع كتفه عليه ويستر من بعض اعمله واعمله واعمله واعمله عنده هالشرف هالشرف من ذو بلغ وربما ملوكه إلى عند خزقنا والشهد موجود ما استطعت أنت أنت وكل واحد ظالم المظلوم لا بد الملوك والشعوب الرؤساء والرؤس الابن وابنا هذه والسلفي وأنذرهم يوم السلامة <تصفيق> أخبر, أخبر... أ... يعني مهمة الرسول أشياء هي... لينذرهم السلامة نعم كي خبرك ما يجبه بيستهدف بيش نسخيش الآن عليش أنا عندي خرق لينذرهم السلامة ثم قال يوم هم بارزوا. الكل مخضر في الدنيا عندك ايش عندك جلالة وعندك القبيص وعندك قاعد تبطاهم والتروزون وفي الاخيرة ولا ترسو شيء. ما فيه. ما فيه ولا تباه. ما فيه شيء. ولا تبوشع. ما شيء. غير تخرج من قبرك كيوم ولا لدى تكبره. حلين عدا حتى القلفة دي اللي, اللي كتقطع قطع على حجة. ترجع ترجع ما قربك الله. عارف. حفاثا عراسا فرها. كل شيء مفقود. السيد عايش لما سمعت هذا شوف نساء النساء اللي تربونه في حب الإسلام وفي حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوا بالله. عودوا بنا العورة العورة فات مفقودة تجد تفجر قال رسول الله صلى الله الأمر أشد الأمر أشد لكل مريم منهم يوم إيشان يغري كل واحد مش كل بنفسه ما يدري لا فلان ولا داعي. لا اوالي فيك! ما ينظر إلا فينسك! مشغول! مشغول بالمصيرة! يلعب! يلطاق! حس الرسل! الله أحمر سليم سليم هذا متكمن! كيف؟ يجيب السواقع! يقول كيف الفجر والفزقع. ما شاء الله! صلى الله على هذا! بيضان إخواني! للساعدة اليوم! يومهم بارزون كل شيء مفتوح! هو يسمع! مفتوح الدنيا! ويستخفر على الله خاطئة الدنيا من النار يعلم كل شيء هو محيط بكل شيء علمه محيط بكل شيء ولكن في الدنيا قاد يعني واحد يسعر ويحزه يقول هو بنفسه على ان اعمالي هو يزني او يموت او يقامر او يراضي او يتلصص او يغنم او كذا يقول ما سمعت وربما يقول انتهى مصال الله مجلس نسأل الله لا يعني هل, هل هاجت موجود وهل شعور كهي لازم العقرانة لا ولا هاجتها الكل يأثار مفتوح ومفتوحا الله حتى النية مرزت حتى الخواطر مرزت ما اعرف كل شيء يلي المفتوح قال بارجا كل شيء ما اعرف ما في شيء مفتوح يوم ام بارجا وش مفتوح ليه هذا قد يكون هذا هذا ما شيء واحد الكل هذا واحد وشفرة هذا جبل هونسل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 لك عن جبال فقل ينسفها في نسفك ترجع من جبال مثل لا ترى فيها لا في اي وجه ولا انسى لا تصف على الجبال ما في شيء الكل بارز الكل مفروض يرى والله طلع جدا يومهم بارز ولهذا العقل يقول قوله لا يقطع ربهم من شيء الصغير والكبير حتى الذره و انت في صدر الرجل اتينا بها واتى حسنا مقدر مقدار ذره يعمل من قال ذره بخيرا يا رجل من قال ذره شرا عليه يغرزه غير الا نقولوا والله نحكيناها شي علاش شي حاجه اخرى بس هذا اليوم اللي رضو فيه لعظم الله هذو يوم هم لا يخطأ الله ينشون ثم لما يجمع سبحانه وتعالى والكل أمام الله لا إله إلا الله ما يستطيع أحد ان يرفع أخصا حتى الملائكه والأنبياء ما يستطيع أحد بسكترة أعبات الكل خارس ما يستطيع علم بسكترة الله عز وجل يكون حلقات لمن الملك اليوم المملكات كلها انضربت الرؤساء والحكام متسلطون قد خلاص الكل قضي عليه ما قضى علينا ما قضى علينا ما قضى شرات ما قصد يعني ما قضى ما العروس لو كانت حدث لمن بالكل يوم انا الملك اين جباره اين متشذبور يحسس عليه مسلم قال يطوي السماوات كلها بي ويأخذها بيمنه السماوات كلها فيأخذها بيمنه والأرض السبع كلها فيأخذها أين من شيماده ويقول أي نبلك الأرض أي نم يقول إلى الجبارون ولا أحد يغريه ماذا لمن من كل يوم ولا أحد يجي حيا المم الله خوفا من الله. الرؤوس مفجعاً. هذا بكلامي رسول الله يسوى الله؟ ما يستطيع أن يجيب أحد. في يجيب؟ هو سبحانه وتعالى قدم هذا السؤال وهو الذي يجيب. لمن الملك يوم ولا أحد يجيب. ثم يقول لله الواحد التقارب. لله الواحد. ما في ثاني واحد بنته. واحد بصفاته. واحد بأفراده. واحد في يد في حاسب يدي واحد في يد من يدي القهار قهار أو والسلطة والقهر في يد من جد الله جد الله رح ثم يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت كل نفس تجزى بما كسبت من خير أو شر لا ظلم اليوم في ظلم إذا أحد الله له لم يمس قال للرب وإن ذكوا حسنة في دعارة لا ظلم اليوم ما في أحد يعذب بجريمة مقرها أبدا ولا أحد يهذب من حسنة فيه لا يلفق من أعمال فيه ما يتقصر ولا قطير ولو ناقير مثل لا ظلم اليوم ثم قال ان الله سريع الحساب حتى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يحاسب الناس كم؟ الأرض كلها كله الأول ومع الأخير ما هذا القرش حاكي؟ هذا الملايين؟ يقال إن أرشت ملايين وإن أرشت ملايين هيك العديد وقال يقبل في القرن الماضي والقرن للغاية وقال ملايين في القرن الماضي وجمعناها كلها وقلنا الذي سجد كم بشريا لا اله الا الله قال الله سريع الحساب مقدار عامس نصف يوم من ايام الدنيا يقول حاجه, حاجة لدخل جنة كل شيء يكون كون اللي يدخل الجنه يدخل اللي يدخل النار خلاص حساب اللي جو لي السرعه لله لا يشغل وشان عن شان قال لا اليوم الصباح غبي. أبغى تاع على 12 غادي حاسب حسب اهل المغرب و ونصر غني حاسب اهل هو في غلي ونص غادي حسب اهل تونس و في 14 غادي يجي في الوحده ونص غالي واش لا لا ما عنديش اما عن يحاسب الجميع في لحظه ليه اللي في لحظه واش انا نسكر شوف لك قلب يشرب ضغط يشرب ضغطنا في الشارع وغدا المغرب واش كاين او أوروبا ما في الله لا يشعر هذا عنه إن الله سريع الحساب ليش لأنه عليم بكل شيء قادر على كل شيء ما يجده شيء وما كان الله من شيء في السماوات والأبناء إن الله سريع الحساب والحساب آتِل وكل ما هو آتِل قائلاً ثاني أعزاء آتِل حتى هذا بخير إن الله سريع ليه يشدئنه الله والله لا يشفى عليه الكل نهي الله ثم يجيز ويأكد ما نسألهم ويقول وأنجلهم هذا الخطاب لرسول الله إخلاصي بعد المذكر النغار العام للرسول الرسل الذي اخسره الله عز وجل المذنية واجه الخطاب واجه الأمر لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الله. ونحن بالثاني ينبغي نبلغ ما بلغ رسول الله وكل واحد من فيبلغ الشاهد منكم الغايه ننذر نفسك ونذر اهلك ونذر جيرانك ونذر اصدقائك وكل من يتصل ونذره ما هو من به قال وانذرهم يوم الازفه سماحه سميه اخرى يوم الازفه الاوصف يوم واحد ولكن الاوصاف مو تسعدت وهل سعدت فقال آذفة، خلا آذفة القريبة، أنزلهم هذا اليوم القريب، رحيم وعير، غضب بعد غضب، فإننا ننبي الساعة، لا مسؤولية يقول، نبي إنسان الساعة هذه، ما بقية يعني بين وبين الساعة، ماذا يظهر؟ ماذا؟ وماذا الزع؟ وبين يعني إلى قيصة زمن ورفض الله سبحانه الساعة، بالأيام الماضية منذ خلق الله آدم، ومنذ خلق الله الدنيا. سيأتي هذه النسبة سيأتي أنها ايش؟ قطرة من بحر يعني عذب ليش خلاص أنا وسعد أنا ليسعد أنا وسعد بأجل يعني ولو جاءت يعني شدي الاف أخرى يعني بقيصت بما مضى لا أنها يعني أنها خلاص فلن ليسعد هو أجل وأن ذهن يوم الآذفة أعلمهم بأنهم ليسعدهم وأعلمهم بأن هذا اليوم قريب موضعين للم الآجفة وعندهم للم الآجفة وعندهم وثم زي الترهد الناس اليوم دي لأشياء يظهروا بسكونه، فارة شو حالهم؟ قال إذ القلوب لدى الحناجر تراملين من شدة الهول ومن شدة الفزع ومن شدة الرغم ومن شدة الأهوال التي تحيطهم البجانية قلوب سرسل إلى الحلائل تطلع تخرج القلوب مش انت تحصر ولا ايده بالله فكالتحروج وهو يحاول يتضمه ويرمده ويرمده لا يموت ولا براحة نسأل الله الهاتف ولكن على المهم الصادق المخلص لدين الله ساتي هي عنيك انه سبحانه بك اليوم كله هذا اليوم اللي طلع زوجه فيه خمسين الف سنة سلا سائل بعذب وتعني كيف يسدد من الله تعالى تعرض الملائكة في مدهر رميز مدهر رميز مدهر معي. يوم كان مقداره خمسين الف سنة قرر صلى الله عليه هذا اليوم بالنسبة المؤمن كان يوم الظهر وكيف اسم العصر أو اسم العصر كيف اسم الظهر شو اللي في هذا اللي عايز اللي يش اللي يشوف مصر اللي يشوف نعمة قدام بل يسروا على نسي مصر هذا تشوف نعمة هذا اللي كله سياح هذا اللي كله ملحوظ هذا اللي, اللي مسلسل وعندنهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ترامل ثم يقول ما الظالمين من حميم ولا جنف هذا هو المال ما الظالمين إيهكم تقولون من الظالمين فلنظروا ماذا يوم حتى يحيدوا عن الظلم وحتى ايش يتبرعوا من الظلم كل ما مع الظلم وأكبر ظلم هو الظلم الشرك ايه؟ تصوت على الناس الدماء يوقع الدماء نهد الأموال هذه الأعراف تهدى عن الناس هذا أكبر وليه يا ما للظالمين وخصوص اللي بلغوا تغلغلوا في البلغ بلوته ما للظالمين من حميم ما في صديق ما في حديث ما في أخ قال هذا أخ ما في إخوان الإخوان هنا أما هو ليس ما في إخوان ما للظالمين من حميم وليش فيه شيء حديثه وينتخذ. ماذا؟ تعيي الشباعة. ماذا؟ الشباعة تبثى بالنصر القرآني والأحادث المتوافين عن النبي عليه الصلاة والشباعة لمن هي وفي من؟ لمن وفي من؟ اللهم هي؟ الشباعة للملائكة للأمبي... يشتعون في المؤمنين ويرقون في المؤمن ويزوتون في المؤمنين اللي عنده بطاقة؟ عندك بطاقة؟ خلاص. شي بطاقة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله مخلصا من قلبي المصع وإذا كيشي شترافيك فلاكين عنزيره أول الملائكة بينهم يحب المؤمنين ويثقوا فيهم وثم الأنبياء والرسل وثم الأولياء الصالحون وثم وثم أخارجك. وثم أصدقائك كذلك وثم أصحاب الله وهذا أفضل من الله عز وجل لا إله إلا الله وفي سبعين ألفا سدخل الجنة من حساب ومع كل سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وكي واحد حديث آخر مع كل واحد سبعين ألفا وثم حديث أهلها ولكن حديث صحيح ثم أثلاث حفيات من حفيات يا ربنا ثلاثة من يا الله غري خرجهم نعم دخلوا بالجنة إن شاء الله بلا حساب زي ببعهدوا وحفنا وحفن الله يتعرف حفنه يتبار الله احنا قلنا وما قبل وحفنه والأرض جميعا كفضتوا يوم القيامة والسماوات مطرية مطرية حفن الله سعر شبه في بشيئة يا ربك عين منهم يا رب يا ربك عين منهم هيو. هلو ثم يقول يوم وزرهم يوم الآزفة إذ قلوبه الذين حناشر مال الظاربين من حميم ولا شبه ممن يشفع؟ يشفع يشفع, يشفع الأنبياء والمصالب كيف يشفعون؟ في أهل لا اله الا الله من قال لا اله الا الله ان محمد رسول الله حلت له شفاعه من مات ورشده ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله فات باس ما كان على مكان من عمله قال ما دام مات صاغب موكل بها مخلص لله فيها خلاص لان هذا الاخلاص ينزل منزله النفس. نسف كل حب للمعصيه وللله تقضى عليه كل احركة حينما تكون يعني ان الانسان ينازع وانشهد لا اله الله وهو نازم متحصر متأسف على ما فاته ويعبده ما جاء الله واذا يفعل الله في الامر سيكون ويكون يكون الله تعالى يستعلم في كل شيء في كل شيء الله يعني الله يسمع وإن لا يسرطون زال يشفع يشفع اشياء الطرفين يسمع واشفى الاولياء والصالحين يكون مائن لا يشفع فيه في المدنبين وقالوا سؤال الظلماء شفاعة للمدنبين من الأمة واحد صحيح شفاعة لأهل الكبائر من الأمة وفي المدنبين من الأمة ايو هنا سؤال يقول هل يجوز اكل لحم الساد الفقر التي ذبحت على الطريق وذكر عليها في الله رب العزة يقول كل آذان فيما أُوحى إليه محضرا على طائرة يكون من جزء أو من مستوحى أو لحم الجزير فإن أريد أو إسقى وهم الذين لا يؤمنون سماه الله إسق حتى هناك اللحظة وخمزينه ما سمعه بصحانه هذا فسل فسل قال أُرْهِ اللَّهِ لغير الله معنى ذو بحال غير الله قال المفسرون معنى أُرْهِ اللَّهِ من قابل يقولوا يعني رفع الصوت يقول هذا لكلان ويلك اسم الله عليه للصحابة ربو الله يرجعوا إلى رسول الله ووحي قالوا يا رسول الله أنا نظرت أن أتبحني بوالنا هذا ميسل يشعر خارنة رسول الله هل فيه هناك عيد في عيال شيخين؟ قال لا. فيه وثن في البحر في قبر كذلك. قال لا. إذا ما ما له خصص خصص فقراء في كل قال أقول ذلك. معنى هذا لو كان فيه هذه الأشياء، آه، ولو ذبح وذكر اسم الله عليها لنتفق على ما نقول. كان المعيد لقال هذا يعني ال ال هذا مهذب فلان ووذبح على فلان. من أجل تقربنا، واذا حاسم الله. قال الله لا تحر، الإمام النووي في الأدب، وكذلك نامس في المسلم يدرس على هذا ويقول هو الذي كرَس الله عليه ما لا بد. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل حرمت عليكم الميسة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله دي والمنخالفة والنقودة والمترفية والنطيحة وما أتل السبع إلا ما دكيتم وما ذبح وما درع النصف وقال لكم فسر فسر هذا الذي يذبح على وعين الأولياء فسر والرسلح يقول لعن الله بن ذبح ليهن الله يقول من ذبح ليهن الله فقد تشعر وأنا وصلت طاعلي فهي حرام لا تفعل بل أكثر منها الطعام إذا عدت التسعة الثنتين على سواع البيز والسيء الكلامي اللي هي منها حرام بعد ما تبدأ تبي تبي زوجة سلام حتى يقولي حشيش حتى السراب الحمراء سواء بيس بيس ما حتى الفلوس الذين يقدمون ل ما يجلس كل الناس يعطون فقر الفقر المحتاجين ما يهتم ذكر من زوج ولا فلان بدخلها بجدية ويجمعه في صندوق متقصرة على على أبناء ال ال صاحب البناء لا حرام, إذا حرام لا إذا كانت حب أي حرام من لا تكل وإذا كان طعام يرام بيجمع ما لا وإذا جذب نص يجمع ما في البحر ما يقطع للفقرة المشاكل ويصرف المشاكل سريعاً ثم يقول الأخ ما حكم الشرع في الهجرة السرية لقد توفي رجل في البحر وترك ثلاثه أطفال صغار جدا. هل يجوز لزوجته أن تستغل أو تكمل عددهم؟ هذه هذا من من يعني من تسمية, تسمية الشيء ز ب ب ب ب ب تسمى ب ب ب ب ب ب ب ب معنى؟ الذي يهجر بلاد الكفر يهجر معاصي، يهجر بلاد الفسق والفجور. هذه نفس ما هجره في الله. أما الخارج نفس ما هجره. هذه، هذه نسمها اجحاء. هذا اجحاء. هذا الذي يذهب إلى أوروبا لا في هذه القوارب ولا بالقطيع ولا غيرها. في هذه صار في صحة الله يقربه. لعنة الله تنزل عليه منذ أن تسلم. حتى اللي ساعدوا في التصرف واللي لي ساعدوا في اي شيء فهو مثل المجرم مجرم لا يجوز ابدا ان نسافر الى بلادكم وان نسافر انا تروح نفس راجع وان الكل فسد لا قد وقالوا له من من هذه المسلمين عندهم مساجد وعندهم دعوان وعندهم خطبات وعندهم دروس وعندهم لقاءات وعندهم, وعندهم ويقول الأمول منهم ويذهبون إلى بناديهم ويأتيهم عمارات ويأتيهم كده أسألهم خائز إليكم هؤلاء بريفكم أحسنوا إليهم صلوا فيهم رأوا لهم أولادكم وهذا المسيطة عندهم من الإيمان لأنهم شيء بسيط من نور الإيمان سيموتن ونسمعهم وهؤلاء لو كانوا يقصم باليامن هالو كانوا يشجعون قالوا هؤلاء لو كانوا مسلمين ما أتدد لو كانوا مسلمين هؤلاء اخوانكم صقوا في ربعناكم والنساء يبغون يسولو البنات يبغون يسولو ما بقيش الشمر مع يعني من خمسين سنة إن لو هي على مسجد إن في البترير إن في دار العهاس خلاص الكل ولا اعرف الكثير الكثير الكثير مسح مع مسجد وضرب إيش على على الأسر القديمة. وجاز جداً أسرةً، وجال الظهر، وجال البلد، وجال المغارسة أعرفهم بالعادي في في الحقيقة جيدةً أشراك يا مشاهدين؟ نسأل الله على ما هذا مستعقوا قولي شيء فيناه، كل لايه، الله عز وجل لكنه أنا نبي لكن ح... الحديث والله، هنا كان يعرفوا أسره بالله، لأنه لأرض ما ما كان يعرفنا سنها للحديث مثل ما نعرفوه، نحن ونسقناها <تصفيق> إذا فلس هو من في الجولان، تبتدي؟ نعم. يعيش في في في أرض سخطه وغضب. ترى؟ الله من المدثر. أشوف المدثر اللي خاف على حياتي اللي مطارد من بلاده، اللي محكوم عليه بالعداء. ما وجد السبيل لا نفر إلى الأرض. هذا هذا قر لا من أي شيء. من أي جهة فر بنفسه وبيدي على مسخرة على مسخرة ما بيناسب الأجنبي. خل كير خمسة في مركز تسلية. لا شيء يا هذا يقول العلماء الضرورات أب... ها ترى ضرورات يسمى ضرورات أشترورات لا بد الضرورة عندنا الإسلام جاء بالقواعد الخمس وبن الخمس محافظة عليه البيئة هنا في منزب ضرورة أما الحاجيات أو الجمالية المستحسنات تسمى ضرورة فهمن قلب كل وخمس شريعة قلنا عندوش نعمش وكاري خصو خصو قد ضرورة مش يستلف بالبلغ. مش لا! نسر يستلف بالبلغ على حياتك. ما يستموت. إلا النوص والبلغ. عملية زراحية من من جميل. جميل من من ما في يسلم ونقطعه مثل ايه؟ انقطعه مثل الملعب من الوزن. ما بقي إلا البلغ وإنسا. إلا النوص والبلغ. قم زيدي بلغ. أما لا ذلك. الأحكام على ذلك العملية. في ذلك الحين. اللي اللي يرخص له وطلع ويطلع من مطاره بالنسبة للسفر إلى أوروبا هو هذا اليوم اللي يسافر على نفسين على نفس المطار من بلاده مسابع على مسجد ربما قام على أداب بلاده هذا هو والدليل هو مطاره إيه تجارة تجارة كل تجارة سبحان الله <تصفيق> تجارة هذه هذه من من, من, من. أجل عينه عندهم الكح يعني ما غسيله ما عنده العين هل العين عندنا هو قضاء علينا ما قل عنده ولا عنده خلاص أشوفه العلوم الحقيقية اللي يقصد علمه عندهم في عمان هذا بيجي تشوفه في الطيارة المصرية هذا يدرس علم الناس علم الذرة ويجي يدرس علم الخافه تبقى في البداية وكي علموا السرعة هذا عنده في الفريزر وهذا عنده في شمدة وهذا هذا العلم اللي كحرق. يا أخي يعني يا سيد الله على الشيخ قل في السينات الله كرر والمشي عندي في كل وقت في السينات أذكرنا أمس في الدار بيت واحد جاء واحد مياتين مرنز وجبليه بليه ونصحه مياتين مرنز مغربي هذا هذا يعني السينات تبيت الآن أن اوروبا البارحة والله جاني واحد للبنو جاني واحد قمي ومشتير لغاية الحضر بردين عندك تبعين في جنة الأوروبا ما شح هذا الحضر؟ قالت الأميسي عندك بنتك هاته دائره في جنة الأحمد لمعن صران وده بس أسألتك أسألتك سيب سيب سيب سيب سيب رسع سيب يوكي ثم سؤال يقول: أني أريد أن أعرف بأي صلاه يكون دعاؤكم؟ دعاؤكم يا إخوان، هذه المصائب النزلة للمسلمين، وهذه النكدات، وهذه التوارث، وهذه المزلزلات وهذه المقبلات للإسلام، وقاضي أن كنت من عاصف والعاصر والمغرب العسير، اسمع كل سلام كنتم لأن الإسلام عمر الإسلام مدرك النكشه والزلزله ويعني صار مثل ما قلتوا فيها هذه هذه قرن جاء ايام صطاع ايام صطاع يشتاق العالم العربي ولكن قتل الاشام باعقاده هذا جميع الناس يسقط بالملايين وملايين ماتت ماتت مجتمع ولكن الآن اشعل هنا خلاص قتلوا كانوا يحبون ان يكونوا الجثة. اجل ان يكونوا من اجل ان من ابناء ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان من البنك الدولي بالعالم، من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل لا اله الا الله لا اله الا الله اذا هذا هو القدس الذي ينبغي ان نقنس الان في الظهور الظهر والعصر والمغرب والعشاء اصلا كنضو تمشيوا في السمك الدور على الاخيره قبل بعد الركعه من الاخيره من ونقنس ونلاحظ انه الجن ها ينصرها بالدين وينقذها للمسلمين ويعلي كلمه الدين في العالم كله هو لشرف الله الدعاء من ينسى أن هذا قول الله في هذا خاص بالمسجد هل يسر؟ لمن يسر نعماس يسر في ركعة ولا ثلاث ركعات خمس ركعات أو في الأخر نعماس بعد ما سر فعو بالمقبل ما من من من هم؟ بعد قرن قبل الركوع بعد تكبير الركوع اللهم افتح جميعا لما يحلو ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك سبحان ربي على المرسلين الحمد لله رب العالمين